أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له ألا لله الدين الخالص، والذين تغزوا من دونه أولياء ما نعبدون إلا لمقربنا إلى الله جل إن الله يحب بينهم فيما هم فيه يستلسون إن الله لا يهدي من هو لو أراد الله أن يتقذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النار ويكبر النار على الليل وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم فأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم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 رَضُونِ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ عَلَيْكُمْ وَلَا يَرُوَّ اللَّهَ لِعِبَادِهِ وَإِن تَشْكُرُ يَرُوَّ لَكُمْ ولا تزروا آزركم وزر إخرى ثم إلى ربكم مردعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الخدور وَإِذَا مَسَّ الضُّرُّ عَلَيْهِمْ دَعَوْا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ نِعْمَةً تَمَرَّ فِيهِ ضِعْفًا ۚ كَذَٰلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ ۖ مِنْ رَحْمَتِهِ ۗ الله أندادا لينظل عن سبيله قل تمتع بكثرك قليلا إنك من أصحاب مَن هُوَ قَانِتٌ آمَنَ وَنَشَآءَ دًا وَقَامَ إِنَّمَا يَخْشَى زُنُورَ الْآخِرَةِ يَا <تصفيق> زُلْفَخِرَةَ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 دنيا حسنة فأرض الله سعة إنما يلف الصابرون أدراهم بعيل حساب والإنني أمرت أن أعبد الله نخل صلّى الله عليه وسلم أجني أن أكون أول المسلمين. قل إني أطاع إن عصيت رب عذاب ير عظيم. قل لله أعمل بصلهني فعبد ما شئت. من جونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنك شرم وأهديهم يوم القيامة ألا ذلك هو لهم من فوقهم ظل من النار وما من تحتهم ظل ذلك يقربوا الله به ذلك يقربوا الله به عباده يا عباد فتقووا فالذين يَتَّقُونَ وَإِذَا عُذِّبُوا بِعَذَابٍ أَوْ أُصيبُوا بِضُرٍّ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَتَبَشَّرْ عِبَادٌ أولئك الذين هداهم اللهم أولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليهم كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا رتهم لهم غوث من فرقها وثم بنية من تحتها الأنهار وعد الله لا الله أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْجَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَاً يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُقْدُ بِهِ ثُمَّ يُقْدُ بِهِ زَرْعًا مُكْتَلِفًا أَلْوَانٌ ثُمَّ يَهِيدُ فَوَنَتْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَيْهِمْ الطَّانا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَانٍ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّ فَوَيْنُ لِلْقَاسِيَةِ غُنُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيْكَ فِي اضْلَالِ النَّبِيِّ الله نزل أحسن العديث كتابا تشابها مثالي تقر شعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يأتي به من يشاء فمن يغلل الله فما له من هاد أفمن يتقي برجهه وَقَالُوا إِنَّا نُودِي مِنَ الذُّؤْمَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ عَذَابٌ خَاسِئُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد وربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير زي عذة لعلهم يتقون ورب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكثون ورجلا سلما لرجل هل يشتريان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخلون تصلون فمن أظلم مما كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثلا الكافرين والذي جاء بالصدق مصلٌّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا في ربه عنهم أسبال الذي عمل ويجز يوم أدراهم يحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا؟ وإن قالوا كابيل من دونه وَمَنْ يولي فما له من هاد ومن يهد الله فما له من قل أليس الله بعزيز ذي ولAIN سألتم من خلق السماء وال earth ولا يقولن الله قل أف رأيتم ما تدعون من دون الله إرادا من الله بغض الهن كاشفات بجهه الأراده أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُنْسِكَا فِرَحْمَةٍ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَرِكَ مُنْ قل يا قومي عملوا على مكانتهم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخصيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك بل الناس من حق فمن اتدى فلنفسه ومن قل فإنما يحب عليها وما أنت عليهم اللهم اتَّفَلَ أنفسَ حينَ ما أطيعَنَّتي لَمْ تَنْتَرِ في منامِها، فإنَّكُلَّتِ قوَّةَ عَلَيْهَا المَوْتَ يُرْوَى الْإِخْرَارِ إِلَى أَجْنِمْ سَمْعَ وفي ذلك لآيات لقلب يتفكرون أم افتخذوا من الله ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقبون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ حَفِظَتْهُ أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هم يَسْتَبْشِرُونَ قل اللَّهُمَّ فَاصْرِفْ والسماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فلو أن للذين ظلموا في الأرض جميعا ومثله معه لفتدعوا به من سوء العذاب يوم القيام وبدى لهم من الله ما لم وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضرور دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إن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 أصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم, وما هم بمعجزين أولم يعلمون فأن الله يبثق الرزق من يشاء ليفتر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرثوا عداء لا تغفنه من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغثور الرحيم وأنيبوا إلى بكم ما أسلموا له من قبل لأي أتكم العذاب ثم لا تنصرون وتتبعوا أحسن ما سلِي لكم رأي بكم من قبل أن لكم العذاب دغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفني يا حسرة على ما فرت في جنب الله وإن كنت لمن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 كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه المسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَلْ بِمَفَازَتِينَ لَا يَمَسُّهُمْ مُسُّوا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ لهم مقاليد السماوات ولا الرؤو والذين كفروا بآيات الله أولئك هم القاسرون قل أفغير أعبر أيها الجاهلون، ولا قد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولتكون من لِلَّهِ فَاعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ سبحانه وتعالى عما يشركون وأنفق في الصور فصعق ممن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله دُمان فِي قَافِي اقْرَأ فَإِذَا هُم قِيَامٌ نُّجُون وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَعَلَّقَتْ بِآيَاتِهِ أَبِ النَّبِيِّينَ أَشْهَدُوا قَوْلَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَنَّ فِي أُنُفُسِنَا مَا عَمِلْنَا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَثِيقٌ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَهَنَّمَ مَزْمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ وَقَالُوا بَلَىٰ قَدْ يكم ينظرونكم، وينظرونكم هذا. قالوا بلا بلاء حقد كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبغاب جهنم خالدين فيها فبئس مثلا تكبرين وسيق الذين اتقوا الربا الجنة